فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جَعَلنا فِي اعناقِهِم اَغلالا فَهِيَ الى الاَذقان فَهُم مَقْمَحون وَجَعَلنا مِن بَين اَيديهِم سَدّاً وَمِن خَلفِهِم سَدّاً فَاَغشَيناهم فَهُم لاَ يُبصِرون وَسَواءٌ عَلَيهِم اَنذَرتهُم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام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 قالوا innatıyyır nabikum, la illem tenteh, la nerjuman nkom, ve laymessen nkom minna âzab alim. Kalı, taair kom, ma لنأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا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 من لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون bima gafır di Rabbi ve jâ alni min al mukramin. Vma azelni ala qumhi min إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون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 أحيينها وأخرجنا منها حبا ف منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعلاف وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ يشكون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ نَسْلَخُ النهار فإذا هم مظلمون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 إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا مَا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من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 إن أَصْحَابَ الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 لما كانوا يكسبون ولئن شئنا لقمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 inhuwa illa zikru wa Qur'anun bil liuzir man kala hia wya'hiq al qaulu al kaafirin awalam yaro'anna xalq فَجَعَلْنَاهُمْ لَهَنَارِكٌ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً آرهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون